فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله إ ل ا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 ا ل ذ ي ج ع ل لكم ا ل أ ر ض م ه د وسلك ل ك م ف ي ه ا س ب ل ا ل م ن ا ل س م م ا ء ي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 وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آ ت ي ن ا ك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا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 فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال يا آ د م هل أ د لك على ش ج ر ة خلد وملك لا ي ب ل ى ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا ي خ ص ف ا ن عليهما بورق الجنه وطفقا يخسفان عليهما بورق ا ل ج ن ة وعصى آ د م رقه فغوى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 وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينهما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا